يهدي yeah. له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <تصفيق> وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حققاته ولا يتمر إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقل ربك من ذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زورها بثمهما رجالا كثيرا ونساء وتقل الله الذي تساءل نبينا الحام إن الله كان عليكم ربما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وعملوا ان يتق فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسنها هنات قد محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد اخوتي الكرام نبدأ بالتفسير قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين خذ سأتلو عليكم ذكرى إن مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فإذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حميئة وولد عندها قوما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 إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قترا ربي احفظك من كل سوء الله لك شكر الله لك فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بلغنا في التفسير إلى قوله جل في علا في الكلام هذه القرنين وأن العلماء اختلفوا هل هو أنبي أم هو ملك من الملوك الذين قد تم عدلهم ورفع الله بهم ونصر بهم ونصرهم فالحق أنه قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا أعلم أنا يعني ذو القرنين نبي أم لا وهناك بعض القرائن التي رجح بها بعض العلماء أنه نبي في قوله قلنا هذا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنًا قلنا هذا القرنين هذا قول الله للشعلة ولا يكون القول من الله لعباده الا وحيا وقد يقال بل المسألة على الإلهام هكذا الدوار الله جل جل في ويسألونك عند القرنين قل ساتلو عليكم من ذكرى وهنا كما بينا وأن هذه أيضا دلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ينتظر الوحي فيبلغ لذلك ما سالوه أي سؤال إلا والله جل وعلا يجيب ويقول له قل يجيبه فيوحي إليه فيجيب كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل قل قل هو أذى فاعتزر النساء في المحيط وكما قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسير قل في إما اسم كبير ومنافع للناس هنا قال يسألونك عن ذي القرنين لأن وطبعا انا وطبعا لا لابد ان نقول لما بما كان السؤال عن القرنين لما ظهر من أثره الحسن الطيب في ما باسره لما ظهر من, من من اثر الحسن الطيب في الدنيا باسره وعلم من خيره أنه يعني كان جعله الله سببا في سد الشر العظيم على هذه الأمة من خروج يوجوج وماجوج الذين هم شر خلق الله في على يخرجون على على البشر ويسألونك عن ذي القرنين وقلنا سبب التسمية قبل ذلك بما سمي بذلك نعم قل عليكم من ذكرى لأن لا أتكلم عن كل شيء عنه سأتلو عليكم من ذكرى إنما كنا له أوطأنا والتنكين من تمهيد الأسباب أعطاه الله كل الأسباب التي يمتلك بها ومكن الله ذي القرنين وقد جاب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا أو شرقا وغربا وقد أقام فيها الدين قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب يعني من كل شيء يؤتى المال الملوك أعطيناه من كل شيء يؤتى, يؤتى الملوك أعطيناه ذلك ومكننا له من الأسباب وهذه اندلت دلت على أن السنة الكونية ماضية وأن الله أناط المسببات بالأسباب هو أن المرأة لا يصل إلى المسبب إلا بالأخذ بالسبب قطع في العقل وأيضا عدم العمل بالشرع إلا ما يأخذ بالسبب ليس إلى المسبب حال من الأحوال والاعتقاد في الأسباب أيضا ده قطح في الدين في التوحيد قال إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب يبين لك بأن الله للفعلاء أيضا جعل الأمر على شيء مهم جدا في العلاقة بين العبد وربه ما هو؟ في قوله إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا هذه تبين لنا وتجلي لنا علاقة من الأهمية بمكان بين العبد وربه بين الرب وعبده كيف؟ ما هي؟ السؤال لكم مطروح لا بالأسباب أنا تقطعت على نعم كل هذه جبت صحيحه ممتازين بريكت أديات أحسن ماك قبل وليد لكن في شيء آخر خفي أريده قد قيدته انا أنا قبل ذلك أبينته وإشارة قبل وليد, وليد أيضا تمشي في ركابه طيب نرجع عشان الوقت طبعا على سفر أقول هو أنه إقبال الرب لا يكون إلا بعد إقبال العبد وأن العبد لا يصل إلى النتيجة قط إلا بعد الأخذ بالأسباب لا يمكن لمرئ قط أن يصل إلى نتيجة إلا بعد الأخذ السبب هذه قمة التوكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني شرط ما ذكرني وتحركت بي قال فَإِنْ تَقَرَّبَنَا شِبْرًا تَقَرَّبْتُمْ لَهِ زَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَنَا زَرَاعًا إذا لابد من فهم هذا الباب لابد من فهم هذا الباب. وهو الكلام على أنه لا يكون إقبال الرب إلا من إقبال العبد وإن كان إقبال العبد من إقبال الرب لا يمكن أن يقبل إلا إن أن في قلبه ذلك الإقبال وقد حثه على الإقبال ويسر له الإقبال لكن الله على بنسون الكوني أنه لا يقبل عبد إلا إذا أقبل العبد عليه لا يقبل العبد إلا إذا أقبل العبد عليه إذا قال إن مكننا له في الأرض واتيناه من كل شيء سبب يعني اتيناه السبب الذي يأخذ به فإن أخذ به مكننا له فشوف هو كان الإقبال منه وضربته نعم طيب الحمد لله أنا هذا يعني الإقبال من الله لإقبال العبد من الله لكن لابد من إقبال العبد لذلك أعطاه الأسباب الذي يأخذ بها فإن أخذ بها مكن له وقد مكن لهنا وأخذ بالأسباب ولذلك هو, هو شكر شوف لما قالوا له على السد ماذا قال ما مكنني فيه ربي نسب النعمة البارية وهو أخذ بالسبب وهو الذي فعل ذلك لكن ماذا قال وحيل ذلك على الذي منحني وأعطاني ورزقني قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل لكم وإنهم رضم إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وقلنا عين حميئة وهي الحامية قرأ أبو جعفر أبو عامر وحمزة والكساة وابو بكر قرأوا حامية لا غير مهموزة أي حار وقيل حمئة زات حما وهي السوداء. إما هنا إما الذي بعده. استطاع من هنا الذي بعده. فعند العين الحمئة أو في رأي العين وجد عند العين الحمئة قوما. وجد وجد عندها قوما. يعني عند العين الحمئة وجد أمة من الناس. قلنا هذا القرن يحتج العلماء هنا الذين قالوا بنبوة. ذي القرنين بقوله قلنا وقول الله لا يكونوا لوحيا قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن الذين قالوا أنه ليس بنبي والحق أن المسألة ليس فيها راجح مرجح لأن النبي قال لا أعلم عن ذي القرنين هو نبي أم لا, أم لا فنحن نتوقف في هذا الباب لكن نقول يعتريه الدليل يعتريه الأمران الأمر الأول والثاني يعتريه الأمر الأول ألا وهو أنه نبي لقوله قلنا وقو وقول الله لا يكون له وحي. أنه ليس بنبي بل هو ملك صالح كان عادلا لذلك مكن الله له فلما وردت عليهم الآية وجهوها بالتوجيه الصحيح وقالوا المعنى ألهمه ألهمه بذلك وهذا الإلهام والرد أيضا فيه نظر فيه, فيه نظر فعمة الله أعلم بالصواب في هذا الباب لأنني لا تقدم بين يدي قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه نبي أم لا فالدليل هو الحاكم عندنا في هذه المسألة فلذلك نقف ونسأل عن ذلك ونقول نقف عندما أوقفنا الشرق قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تبتخذ فيهم حسنا إما أن تعذب وإما أن تعفو يعني المسألة راجعه إليك ولعدلك هؤلاء قوم قد اساءوا وأعظم إساءة لهم انه قال فأما من ظلم كان هنا لما قال إما ان تعذب أو تتأوى وإما أن تتخذ فيهم حسنى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذاب النكرى هذه معناها انه القوم الذين راهم منهم من كان محسنا ومنهم من كان مسيئا شوف شوف لا انت كثير منهم اغلبهم كان كان على الكفر والظلم احسن حبيبي انا ولا احسن لا لا انت ويت تقربوا أب... قبل هنا؟ قبل ده؟ الكبر ان شاء ان فهذا معناها لأنهم كان فيهم من أحسن وأن كانوا على قلة وهذا هذه كونية أيضا ايضا تطع أكثر من في الأرض يدلوك على سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون فلذلك قال أما من ظالم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي عذابا عذاب النكرى أما من ظالم يعني من كفر ولأن أعظم الظلم وأقبح الزم الكفر قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر ويشرك رأي يشرك به أو المدناء ذلك من لما قال الله تعالى الذين آمنوا وأنبسوا إيمانهم بظلمه. ملائكة لهم الأمنهم مهتدون. قالوا أيونا لم يغضوا النفوس أو قررناه كذالك. ولكن هذون أظن... مع لا لا ما اسماء اسماء شفناه إلهي الله. لما ده ماشي خلي العايز. لا والله ممتاز اما من ظلم يعني اشرك انه في شيخ خلاص قال قال ذو قال أما من فسوف ثم يرد فيعذبه الظلم هنا المقصود به هو الكفر ولأنه أظم الظلم كما قال الله جل في في نصيحة حكيم لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال أما من ظلم هذا الظلم الأكبر أما من ظلم فسوف نعذبه أين اختره فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا عذابا, عذاباً عظيما هو الخلو في النار ولأن الله كتب على أن من مات كافرا أنه لا يخرج من النار, من من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدخل اهل الجنة الجنة النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنة فيشربون ينظرون وينادى يا أهل النار فيشربون ينظرون فيقول أتعلمون هذا أتعرفون هذا فيقولون الموت فيصبح ويقال يا اهل النار خلود بلا موت يا أهل الجنة خلود بلا موت الجنة جميعا يا رب العالمين نعم قال اما من ظلم فسوف نعذبه أعطاه الله القوة والقدرة بأن يعدل وأن ينشر التوحيد في الدنيا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب الدكرى. عقاب وخيب وعذاب أليم قالوا أما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى والكسعي وأبو جعفر ويعقوب منصوبا أي فله الحسن جزاء نصب على المصدر وقرا الآخرون على الإضافة والحسن الجنه وإضافة الحسن إليها كما قال ولدار الآخرة خيص قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النكرى والقرآن مثالي وضدها تتبين الأشياء وأما من آمنا وعمل صالحا أسفدى بي علماؤنا هنا أنه ما ذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح والنفتة إلى ذلك أنه لا إيمان بلا عمل لا يمكن أن يستقر في القلب, في القلب إيمان بلا عمل هذا محال ولا يمكن بحرم الأحوال هذا محرك رئيس قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب؟ ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلحت الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا بد من إظهار الصلاح على الجوارح. لا بد إذا توقف القلب مات الإنسان. ما إذا لم يزل القلب نابضا لا بد من الإيمان أن يظهره ولذلك حتى الجنات الله على. وجل بين الإيمان وعمل صالح الدخول الجنة هذا تلازم هذا تلازم لأن, لأن العمل الصالح من الإيمان العمل الصالح من الإيمان قال فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن والحسن هنا الجنة العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنة وزيادة لكن لدينا حسن الحسن والحسن هنا بمعنى زيد بسرعه الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله وزياد النظر الى وجه الله الكريم إذن قال أما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسر أي نلين له الجانب والقول ونعامله باليسر من أمرنا سنقول له معروفا ونقول له يسر ونلينه الجانب وحق لنا أن نفعل ذلك لأن من أحسن بد أن يحسن إليه قال الله دل في علاه الجزاء الإحسان إلا إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا إلا الإحسان إذن الحسن هنا الجنة ثم يبشر بالكلام الطيب هل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان ولين الجانب أمر واجب لكل بار ولكل محسن وهذه سنة كونية أيضا وإن غلف بعضهم أو أساء إليه فإن الله لا يجعل له إلا الحسن في العاقبة قال الله دل في وسنقول له من أمرنا, من أمرنا يسرى أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الرفق مع أهل الخير أمر لازم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفقه في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا, إلا شانا وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سبب أخذ طريقا آخر فأنت ترى هنا الآن يعني يجوب الأرض اللهم اجعنا رب نجوب الأرض دعوة إليك ونصرة لدينك ونشر لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ذلك وأنتج على كل الأرض تشهد لنا بأننا نسعى لدينك ولنشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولقمع البدعة التي التي التي تقف أمام السنة تغيبها ولن تغيب باذن الله جل في علا قال ثم أتبع سببا أخذ طريقا آخر, طريق آخر خلاف الطريق الأول يعني سالك طرقا ومنازل قال حتى على قوم لم نجعل لهم بدونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني, يعني موضوع طلوع الشمس كما أنه بلغ موضع غروب الشمس كذلك قال كذلك يعني كذلك الحكم كما كان في المغرب في المشغل كذلك وقد احطنا يعني كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلع صحنا كما, كما كان الحكم في, في القوم الذين عند غروب الشمس كان الحكم عند طلوع الشمس والمعنى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء العسنا، وسنقول له من أمرنا يسرى بالضبط الحكم حكم، وهذا أيضا انتدل انتدل أصوليا عند علمائنا بأن الشرع جاء لا يفرق على طول حبيبي. فيشردروا الحين. في. عندما يسخو الحين بجنسه فيشردروا. كل ما شاء واحد الشمس موجود اه هنا بقى اصلا ما في خلق. لن يقول لك يسرا هنا خلينا طيب بس ما حاجه الشمس ينسى طيب المساله أنا كنت دعقولها هو شغلني فأسألكم عنها قال كذلك الحكم فيما كان في هؤلاء الذين في مغرب الشمس كان الحكم المطلع الشمس هذه تدل لها دلالة واضحة على مسألة وصولية مهمة ما هي الآن الصوت إيش السلام عليكم الآن الشبكة موجودة شوف شوف شوف إذن الصوت موجود أصلا جاد أسرع بالإجابة ما ترك لأحد أن يسبقه سبق الله بك نعم طيب الحمد لله جزاكم الله كل خيص هنا قال كذلك هذه دلت على مسألة أصولية مهمة جدا خرج جاد بها جزاكم خيرا بان الشرع الكريم الحنيف لا يفرق بين متماثلين هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين بحام الاحوال تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين فلما كانوا كهؤلاء حكم الله عليهم كما حكم على هؤلاء لذلك الله تعالى قال لك افهم هذا الحق وهذا القياس كما كانوا كان كما قال الله عن قوم لوط بعدما أمطر عليهم السماء حجارة ماذا قال قال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد قال كذلك وقد احاطنا بما لديه خبر أي بما عنده ومعه من العدة والعتاد والجيش والقوة والألات والخبرة والفهم والذكر هذا, هذا منحه الله إياه قال كذلك وقد احطنا بما لديه وعطيناه القوة والتمكين ليتمكن من إقامة العدل بين الناس فانظر كيف أن الله جنده لينشر العدل والتوحيد العدل والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربه قال ثم اتبع سببا يعني أخذ طرقا ومنازل أخرى شوف شوف لما يكون الله على خلق عبدا له كما قيل في كثير من علمائنا النبلاء الرفعاء طبعا هذه أصلها بقول الله على لموسى واصطنعتك لنفسي لو كل إنسان وقف وقال أنا وقف لله جل وعلا وحقا قد باع كل شيء له يا له من الرجل هذا يجعل الله النصر على يديه قد قال علمائنا النبلاء من الرفعاء من السلف قالوا يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال أوقف نفسه لله فصار ملكا عادلا فنشر الله على هديه ملة والتوحيد قال الله تعالى ثم أتبع سببا أخذ طرقا ومنازل أخرى حتى إذا بلغ بين السدين جبلان والقرن ما بينهما حاجزا وهذا الكلام كله كان على يدود ومأدود ستان بعضهم يقول هي قريبة من أرمينية ماذربيجان الجبلان أث... قال حتى إذا بلغ بين الستين الجبلين يعني. والقرنين ما بينهما حاجزا بين يدود ومأدود ومن ورائه قال حتى إذا بلغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما يعني أمام السدين وجد قوما لا يكادون لا قولا الجمهور قرأ لا يكدون يفقون قولا قرأ حمزة والكسائي لا يكدون يفقهون قولا يعني لا يفهمون احدا هم لا يفهمون احدا ولا يفهمون احدا لا لهم مفهوم ولا هم يفهمون احدا من كلامهم ولذلك قال ابن عباس هؤلاء قوم لا يفهمون احدا ولا يفهمون احدا ما يريدون لكن العجيب بعدما وصف الله هذا الوصف وقال حتى إذا بلغ بين استدين ولد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا طب هم لا يفهمون أصالك طيب الصوت كيف الآن السلام عليكم كيف الصوت الآن أنا أعرف أعرف أن الشبكة كانت ضعيفة جدا والصوت لم يظهر كيف الصوت الآن حتى أكمل أخبروني كيف الصوت الآن الصوت الآن الحمد لله موجود يعني طيب قلت هنا قال حتى إذا بلغ بين السدين حتى اذا بلغ بين السداني وادي ذي بنون ما قوم لا يكادون يفقهون قولنا قلنا لا يفقهون لا يفقهون اذا نوم لا يفهمون من احد ولا يفهمون احدا لكن العجيب شوف انا قلنا من السياق من المفسرات لكن العجيب قالوا يا ذ القران ان يوجا مغلود مفسدون في الارض فهل نجعلك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن جوجا ومأجود مفسدون في الأرض طيب هم لا يفهمون أحدا كيف قالوا وكيف وصل ذلك لهم هذا السؤال لكم نعم الأسئلة اضعوها وبعد الدرس اجيبها إن شاء الله السؤال لكم مطروح هنا الآن هم لا يفهمون لا يفهمون لا يفقهون لا يفقهون كيف قالوا قالوا يا ذا الخنين إن جوجة وما مفسدون في الأرض فهل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة نعم. الأفعال. يعني بالإشارة تقصدين لا يفقون قول التوحيد لا القول قول مطلقا نعم أوحى الله الذي القرنين نعم طيب ديت هذه إجابة كلها ليست صحيحة بل هم, هم لا يفقون ولا يفقون وليس التحيد فقط لا لا هو صحيح أن نقول هم إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم هذا أيسر ما يكون كأنهم قالوا, قالوا لواحد منهم يفهم ويفهم قل له عن, عن يأجوج ومأجوج فكأن قوله قولهم هو ينقل عنهم قالوا يا ذا القرنين إن أعدود ومأدود مفسدون في الأرض فأتنجع ذاك خرجا على أن تجعبنا ومنهم سد قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة نعم قالوا بإذن المترجم الذي قال لذلك ابن مسعود قرأها قراءة تفسيرية لا يكادون يفقون قولا قال الذين من دونهم يا ذا القرنين يبقى الذين سمعوا منهم ونقلوا عنهم هذا القرآن إن أدوة في الأرض. اختلف العلماء في فسادين في الارض كيف يا أدوة يا من خلق الله جل في علاه. وكل ما ورد في وصفهم من الاذان الطويلة والايدي والاسنان كل ذلك لم يصح في حال من هم خلق من خلق الله. خلق من خلق الله جل في علام. يعني من بني آدم نعم. مفسدون. ولهم قوة وطاقة ولذلك أن يقول الله عليه, وسلم يقول بأن الله أوحى عيسى عليه السلام. أن ينحاز بالمؤمنين معه إلى جبل الطور قال أخرجت عبادا لا يدان لا أحد بهم ما فيش قوة لا أحد تقف أمامه فقالوا الفساد في الأرض لأنهم كانوا يأكلون البشر أجساد, أجساد, أجساد البشر وقيل الفساد في الأرض أنهم كانوا لا تكون أخضر ولا يابس وهذا حق لأن النبي وصفهم بأنهم يخرجون ويمرون على بحير التبارية الأولون يمرون الآخرون يمرون يردون الجفاف الأولون يمرون فيشربون كل هذا الماء وحير التبري حتى بعد ذلك يكون الجفاف الاخرون يقولون هنا كان أثر ماء هذا من فسادهم وتعلمون انهم عندما يخرجون الله يعالى يفتنهم فتنة زيادة. يرمون النشابه أو رمح إلى السماء فينزل لهم بدماء فيقولون قضينا على أهل أهلكنا أهل الأرض وقضينا على أهل السماء فتنة قال يا القرنين إن جودة ومأجودة مفسدون في الأرض فانظر هنا في أتلالة أن الفساد في الأرض استخصاله أولى بقول الله جل في علان انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف ففيهم شر وفيهم فساد عظيم ورزاقهم قال يأجوج ومأجوج من اجيج النار لهم شر مستطيف مفسدون في الأرض فهل وأنت تعلم أن هذه الذريعه التي التي تمسك بها الزريعة التي تمسك بها فرعون لمقاتلة موسى ومن معه قال قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذا الكواريتك هو نفسه قال أخشى أن يفسد في الأرض أو يظهر في الأرض، قال أن أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد، فرعون يقول على موسى هذا الكلام. قالوا يا ذا القرنين ان يوجد مأجود مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ طبعاً أعظم فساد في الأرض نشر الشرك، أعظم فساد في الأرض نشر الشرك، ويليه نشر البدع، هذا أعظم فساد في الأرض، فنشر الشرك يطمس التوحيد، ونشر البدع تطمس السنه وبهذا ينهدم الدين. هذا أعظم فساد في الأرض هذا أعظم فساد في الأرض قال مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا خراجا مالا نولا قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رضما قال فاينوني بقوه طالما مكنني فيه ربي خير وهذا معناه الوقوف بنسبه الخير ونسبه النعمه لبريها قال ما مكنني فيه ربي لعجب لا, لا نظر للنفس ولا احسبنا ان الله قدمه لشيء فيه بل محض فضل وتكرم من الله الرفيع الوعلا ووجده محلا قابلا فقدمه قال ما مكنني فيه ربي ما قال انا وانا وانا بل قال ما مكنني ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رادمه شوف كانه قال والمرء باخوانه ولا بد ولا بد للخير من اعوان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي ياتي في اخر الزمان اجر العامل منهم بخمسين منكم قالوا لا يا طيب قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه هنا فيها يبين الله دلاله جليا بان المرأة ايضا باخواني وبنصره اعواني وان الله اذا اراد غلبه جعل اعوان الخير وان قل على الخير والصدق والاخلاص وكشف من لم يكن ذلك فابعده الله اكبر فابعده فان الله يعلم من يصلح ممن لا يصلح ومن يصلح ممن لا يصلح فيبعد الله من شاء ويبقي من شاء والله علي كريم والله علي قدير قال قال الله قال في علاء ولو اراد الخروج لاعد له عده شوف لو خرجوا يكونوا خير اعانه لو خرجوا يكونون خير اعانه لكن سبحان الله الله أثبتهم فقال الله هذا في الظاهر على الكسر الكثرة لكن كثرة استوات بالمنافقين أو المرجفين أو غير الصادقين أو من فيهم ما فيهم من العطب وعدم النبل، فهؤلاء هؤلاء الخسارة معهم أفدح والنقص فيهم ومعهم أعظم والله إذا أراد شيئا جعله على الكمال والتمام سبحانه سبحانه قال لو ارادوا الخروج لاعد له عده ولكن كره اللهم بعثهم فسبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة المشكلة الأكبر ستأتي الآن وفيكم سماعون له وفيكم سماعون لهم سبحانك ربي وانت علام الغيوب وهذه فيها أن الله يجعل على الخير أعوانا ولكن في آخر الزمان كما قلت لما قال الله دل في علاء قال النبي قال تردون على الخير أعوانا ولا يردون على الخير أعوانا بخمسين منكم أجل عامل منهم بخمسين منكم قالوا منهم يا رسول الله قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء نخف عند هذا إن شاء الله نكمل الكلام بإذن الله غدا على أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل له أعوان الخير كما جعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير والعشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلح في في وقت ولم يصلح في الاخر فان الله عليم بالعباد يعلم من يصلح ممن, ممن لا يصلح الفوائد المستنبطه يا حاجه اطلع خير الناس من استعمالهم لنشر ديني العدل اساس الملك يبقى مع العدل حتى لو كانت الامه كافره حيث ما كان الظلم انهدم كل شيء الشريعة لا تفرق بين المتماثلين الزينة العلم وقوته في الفهم قال ففهمناها سليمان المرء باعوان الخير يعني المرء المرء يتقدم بعوان الخير هذه ود السيارة الآن ثلاثة لي